أشوفك بالزمن حاله غريبة عجوكك باخرية مي مصيبة لقيتك يا ولدي مت بيني ونمك نينسنه غريبة أشوفك بزمن حاله غريبة عجوكك باخرية مي مصيبة لقيتك يا ولدي مت بيني ونمك نينسنه غريبة أنا من من بعد مشاب راسه طلع عبد الولد ما هو نصيبه تنكر لعقم مباني عجزي شربت المر وابني ما به نسي حملي ودمعي واجتلادي أطول الليل ما نمعتني به نسي وش كثري في حصل حصلي ضيق الصدر لو ينقص حليبه نسي حضني منامه بليالي ونالي ليلي يمر ب نسي كثر المصاعب والمطالب جميع نعتبي نفسه نجيبه نسيه ميشاني بين الناس يفرح أحقق له مطالب صعيب نسي كل الذي سوى في الأجل جفاني عسى المولى حسيب بعد ما صار رجل تركني أباع أمه لجلي يرضي لها عني بل أعمال الكثير ونمه كني أمه بل غصيب يمر العم والعمين واكثر الدقايق في مغيب وحتى باتصار لا تقطعني حسبه لسمع صوتي عيبه دري عن حالتي قاصي وداني ومن غبن الولد شفت الغليبه اطيح من المرض محسي فيني وعاني قسوة موجة عصيبه لو يطّق الباب مرة وحِس بريحته ثم التجيبه أبي جرح بقلب لا لمحته شافاه دوَالق القلب طبيبه عسى موليه يهديه يرد لعين ترتجيه وتقتديبه يا ربي رد مظلني عليا اله لا محد غيرك يجيبه ياهي ولي لم شملي يا ربي تسرد القلب بحبيبه ودني بتي والهجران باقي يبيعفكهن في مشيبة صلاة الله تسلمه على اللي أبان الحق اللي يهتديبه محمد هدي الخلقون ذير عدد مالح نجم من مغيب صلاة الله تسلمه على اللي أبان الحق اللي يهتديبه محمد هدي الخلقون ذير ما من مغيبة. وصلاة الله على محمد هدي عدد ما لح نجم من مغيبه صلاة الله تسلمه على اللي ابان الحق للي يهتدي به محمد هدي الخلق ونديره عدد ما لح نجم من مغيبه صلاة الله تسلمه على اللي أبان الحق للي يهتدي به محمد هدي الخلق ونديره عدد ما لح نجم من مغيبه